لا ترى فيها عوجه ولا أمتاه يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساه يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من ألن له وَرَضِيَ ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل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 ويخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها فأسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وولك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغواه ثم ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض كِرِيفَ إِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ آتَتْكَ فَنَسِيتَهَا وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبطى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم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 وقالوا لولا يأتينا بآية من ربي أو لم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا سالت إلينا وصلنا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزق قل كل متربص فتربص فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن and uh